فَالْغُنَّةُ تَتْبَعُ كَلِمَاتِي فِي يَمِّي وَأَمَّا فِي كُلِّ دَمَاءٍ أَمَانَةٌ وَزَيَّنَتِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِرَقَامٍ أَوَّفَا ذَلِكَ تَغْذِيرٌ عَنِّي لِلْعَانِي فإن أحرقوا فقل أنذرتكم ضاعقة مثل ضاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم وجود من بين أيرهم ومن خلفهم ألا تحملوا ধুষণ وقالوا من أجد منا قوة أولم يروا أن الله من الذي خلقهم وأجد منهم قوة وكانوا في آياتنا نجحا দিলি বি দু وَم عَلَل ذَبَ غلَ صع قَدُور الْعَلَابون بمَا جوا يَثون وَ يَجينلَينَ وَمجانوا يََّعُون وَيو ي الشَّْ لذلك ما جاءوا ما جيد عليهم سمعهم وأبصارهم وجذورهم بما كانوا